خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة مستمعين الأعزاء أهلا بكم نستكمل في صهرة الليلة اللقاء مع الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين ابنة الملحن الراحل حلمي أمين وهو موسيقي وملحن مصري عاشق للموسيقى ينتمي لأسرة فنية فهو شقيق أم أمين زوجة الموسيقار الكبير محمد الموجي وشقيق الشاعر عبد السلام أمين مارس كل أشكال الفنون ولحن الكثير من الأغاني منها عنابي الحارس الله الصلاة على النبي إيه الحلاوة دي يابعين مليانة حلوة بشكل حبيبي شغل كايرو افرحوا يا حبايب وغيرها من الألحان كتب في كثير من الصحف والمجلات وفي مجال فن الأطفال له فرافيرو وبوبي الحبوب وفي الإذاعة برامج منها سبحان الله، الحمد لله، اسماء الله الحسنى محكمة الفن الغنائية وضع موسيقى وألحان العديد من المسلسلات والفوازير والمسرحيات ولحن أعمال سينمائية منها الشياطين الثلاثة شياطين إلى الأبد الوفاء العظيم بدور أجمل أيام حياتي وغيرها من الأعمال. فنانة تشكيلية أمنية حلمي أمين الشهيرة أو المعروفة باسم منة حلمي أمين ابنة الملحن الكبير حلمي أمين. بيقال إن والد الملحن حلمي أمين كان رافض إن هو يدخل في المجال في البداية وانه يدخل في مجال الموسيقى. بالضبط لأن هم كان بالنسبة لهم دي مجرد هواية وجلزت فنية جلزت ذكر فقط. أكتر من كده لا طبعا جي الموجي طبعا وبرده خرج بره اللاين بتاع العائلة والتعلم اللي زراعة بس هو كان أساس عندهم إنه لازم يدرسوا في قليلة الزراعة يعني تقريبا أكتر من فرد في العائلة كان في قليلة كل زراعة كلهم درسوا لا. الزراعة بعد كده الموجي امتحن الفن برضه بعناق جينا البابا عمو محمد الموجي نفسه وقف له العود عليه وقاله انت بش هتدخل المجال ده وكمل في الزراعة ما مقدرش الحقيقة هرب على اسكندرية <تصفيق> وقتها والده كان زعلان منه شوية في الأول وبعد كده لا باركو بسط بيه جدا لأنه عنده الهواية وما كانش عادي ده عمل في اسكندرية حاجات رهيبة يعني أنا بابا الحمد لله يعني هو طبعا شغله طول عمره أغاني الأفلام طبعا هو عامل كل أفلام نجلق فتحي بناء وزارة الصحة، عمل كل ألحن أفلامها وبمشاركة مع الفنان الكبير حنمي باكر، عمل طبعا الأعمال الدينية عند بوبا هي الأكثر الحقيقة. اه طبعا الحقيقة. والابتحالات مكتشف بقى. يعني مكريم. من أول بقى محباندي. والشيخ محمد أمران. عمران أوه. وسعيد محمد حافظ, حافظ وحسن قاسم. اه لا مجموعة كبيرة جدا يعني بقى. الحقيقة. وشخ من دون حب وبعدين هو اللي كان في لجنة الاستماع وبييجي القراء فعلاً كان له دور مهم جدا جدا وكان بيعلمهم وكان بقى بيجوا عندنا البيت بقى كل جمعه يقعدوا وفي دلوقتي منشد جميل اسمه ابراهيم راشد برده كان من تلاميذ الوالد يعني فكنا بقى بنستفيد بقى بالحكايه دي كانوا يجوا كل جمعه ويقعدوا كلهم كل واحد يقول جزء من القرآن بابا يقول له لا قل بكذا قول له كذا أقول يعني لا هنا مفروض تتمد هنا يعني الحقيقة كلهم استفادوا أنا كلنا أنا وإخواتي أنت كنت بتسمعي كل ده بقى هذا يعني ده أنت كانت عندك مدرسة خاصة وكل ده بيدخل عندي بقى في اللاوعي بقى بدأت أقتره بقى دلوقتي تشبعت مولا قد قصبنا حمال I'll make لَيْهَ الذُنُوبُ ما نَحْنُ يَا رَبُّ إِلَّا بَشَرٌ وَلَيْسَ مَعْصُومًا فَالْأَنْبِيَاءُ وَخَيْرُنَا مَنْ تَابَ ثُمَّ عَظَمَ وَبَدَّدَ الخَوْفَ بِنُورِ الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين أو منة حلمي أمين يعني الحقيقة لما ببص على تاريخ الملحن الكبير حلمي أمين بكتشف أنه في أماكن متعددة هو تنقل فيها أولا هو من موليد مدينة بيلة بكفر الشيخ وبعد ذلك حصل على شهادة الزراعة من جامعة المنصورة وانتقل للأسكندرية وعاش بيها فترة طويلة وعمل بإذاعة الأسكندرية يمكن حوالي 8 سنوات درس في معهد الموسيقى لما حب أن يتخصص ثم شجعوه على أنه ينتقل إلى القاهرة فبلائي أماكن مختلفة تنقل فيها كان إيه السبب في التنقلات الكثيرة السبب طبعا من الأول خالص أنه طبعا خرج بره مصار العائلة فإن الوالد كان رافد يعني أردوه اصلا في كفر الشيخ. كفر الشيخ تمام. العائلة أصلاً أبوه كان عمدة كفر الشيخ تاه في مركز مدينة اسمها الحازق هي اصلا على اسم حزم باشا في دروة تبقى الحازق دي كان هو العمدة وقتها وكان رافد بقى إن ابنه لإنه كان عنده ولدين عم عبد سلام أمين وبابا بابا الكبير وبعدي عم عبد سلام أمين فكان رافض هو كان عايزهم يمتهنوا الزرع. وكانت كانت بقى يعني العصف على العود والحاجات دي والوانا داكل كلها من الأسبال هواية فلما بابا يعني لا نفسه مش قادر مش قادر يخرج بره موهبته فاضطر يروح على سكندريه بعد ما خلص الزراعة عمل اللي ولده قاله عليه واشتغلت شوية في الزراعة كان نازر زراعة وبعد كده رح لازالت سكندريه وسموا تقريبا الشجاعي من بحر بي وبشغله وعمل بقى اكتشف كتير من المطربين هناك ولي بقى يعني عايز أقولك بقى رصيد كبير من الاعمال في الموسيقى وكان في هناك مطرب اسمه عبد الرزاق ابراهيم وعمل اغاني كتير قمر 14 يشبه لك وعمل صلاته على النبي و... على النبي والحارس الله وبدريه السيد ومطربات لا. ومطربين غنوا له حاجات كتير قوي انا لغايه النهارده بسمع حاجات جديده بكتشف انها لحن بابا لان بابا ما كانش بيصع على وبابا كان بيشتغل الفن للفن هما كانوا ولدين وبنت يعني كان حلمي امين وعبد السلام امين وام امين زوجة الملحن محمد الموجي لا دو دول بقى كانوا سبع بنات سبع بنات يعني احدى هن كانت أم أمين زوجة الملحن أيوة. محمد الموجي أيوة. أيوة وإخوات بابا كلهم لكن هم كانوا ولدين فقط بالضبط كانوا ولدين, ولدين فنانين شاعر ولدين. وملحن أيوة, أيوة أنا عايز أقول لك أن أنا أخوات بابا كلهم بيغنوا أنا ليه عمّة موجودة دلوقتي ربنا ديها صحة موجودة حاليا صوتها جميل جدا. هي العائلة اللي... أعتقد كلها صوتها جميل كل العائلة صوتها جميلة وابنها المايسرو الحمد الموجي ده مايسرو في الأوبرا مع اخويا وحفيدتها بقى مين فرح الموجي البنوتة اللي بتغني دلوقتي ما شاء فإحنا العائلة بصي العائلة كلها عندنا يعني وكان ليه عمّة يعني يعيسها مطافية قريبا يعني دي الله يخليك دي كانت أخته الصغيرة أصغر الإخوات دي كانت هتمثل فيلم حسن ونعيمة بدل سعاد حسني يه؟ yeah. عايز أقولك إنها كانت صوت رائع وشكل جميل كانت جميلة وخدوها فعلا وفصلت الملابس وكل حاجة وبابا جي في اخر لحظه وقف لها زي ما وقف لي بالضبط <تصفيق> تقول له أنت دايماً يا حلم تيجي على آخر اللحظة كده بكل عاجة برضو مرضيش يخليها تا... كانت زمانها بقى دلوقتي هي اللي كان نصيب الفنانة سعاد حسني علشان تحقق حاجة. الخطوات دي كلها ما. ما هي بصي كل شيء نصيب ربنا كاتب المشوار كل إنسان ربنا كاتبوا له الواحد ما يعترضش على حاجة بس لو في إيدك حاجة تحقق إيها, إيها على قد ما تقدر يحقق حلمك حتى لأنا لأ ببعترفش في سن طول ما انت قادرة على العطاء ادي الحاد يعني آخر نفس زي ما بيقال يعني وأهم حاجة العزيمة والإرادة طول ما عندك إرادة خلاص والواحد انا ما بحبش ابص ورايا خالص لان لو بصيت لكلام الناس وبصيت ورايا انا مش هتقدم خطوة طالما أنا مقتنع بذاتي وبتكوني الحمد لله وسط ناس مستقرة نفسياً وسط أسرة الحمد لله وسط عائلة أنا زوجي دكتور أه بس مؤمن جداً بموهبتي وولادي مؤمنين بي جداً يعني وبيبركوا أي خطوة أنا بعملها خلينا نتعرف أه على أولادك أوه انا أنا <تصفيق> هنبدأ طبعاً بالزوج هو دكتور في السعودية اسمه دكتور وقيل ويلي تخصصه إيه؟ فارماسي دكتور صيداني آه أنا بوجه له السلام لأنه في السعودية وبقالي كتير مش عارف أشوفه ربنا يديله له الصحة وعنتي أولادي بقى الأبناء كبير دكتور أسنان اسمه مهاب يالي مازن مهندس آخر سنة دلوقتي في كلية يالي مريهان هي يعني في ثالثة إعلام وعايزة تبقى إعلامية إن شاء الله ربنا حقلها أمنيتها وجي بقى آخر العنود جبت وألعب بيه شوية كده <تصفيق> اسمه مهند عنده 11 سنه هو ده بقى اللي انا يعني شويه بقى شاغلني شويه لكن هم الولاد خلاص كبروا الحمد لله وبرضه عندهم مواهب عايزه اقولك يعني كانوا بيمارسوا الموهبة دي كهواية عندي... ولا؟ أنا عندي مهاب صوت حلوة قوي ومازن وميريهان كلهم أصوات حلوة لكن ما شجعتيهمش برضو على إلههم يتخل في المجال مشجعهم يمارسوا هويتهم لأنه هو دكتور ما عندوش وقت برضو لكن بيعزف عن الكتر وبيغني حلوة قوي قوي بس بيغنوا إنجليش بقى هم غيري في الحتة دي لكن عملت معا كذا كليبس صغنون كذا ابني مهاب ومازن صوته رائع وميريهان بس يبت شوي فعندهم لا هم بصي السر في كل الاجيال للاجيال بتتوارث فالعيله عندنا كلها ما شاء الله يعني عرفنا أسرتك الصغيرة <تصفيق> خلينا نتكلم عن الأم الموجهة في التربية والتعليم طبعا, طبعًا. أمي ربنا يديها صحة هي أساس الخير اللي إحنا فيه وأساس الاستقرار العائلي إذا أقولك لأن طبعا طبعا كل زوج الفنان بتعاني الحقيقة يعني أنا يعني عمتي أم أمين عانت كتير مع الموجي لأن الفنان بيبقى له حالات بيعيشها ممكن جدا يبعد عن البيت بالشهور وهي اللي تولت تربية الأولاد بمفردها بلا تقريبا بلا هي اللي شلت المسئولية بلا أدنى شك يعني عمي الموجي ده عشان يلحن قارقة الفنجان موكي قاعد في أوتيل تقريبا 6 شهر كان الفنان عبد الحليم حافظ يعني سجنه سجنه <تصفيق> وعلى فكرة هو ده, هو ده يعني عشان الملحم ينتج لازم تبعي تعمليه أتموسفير خارجي بعيدا كل البعد عن المشاكل عمتي دي كانت أنا بضرب بها المثل. هي عملت له شقة لوحده لما كنا نحب ندخل نزوره بمواعيد مش أي وقت ندخل عليه تقول أشوفه الأول يمط حد يدخله لا حتى ولا لازم زوجة الفنان يكون عندها عطاء كبير قوي وتفرغه الموهبة وتشيل عنه <تصفيق> مش بس عطاء. تشيل عنه مسؤولية الأولاد والأسرة والبيت ما ما مش مش بس, بس مش بس عطاء. صبر تفهم لطبيعة عمل زوجها هي الأساس على فكرة لو ما عملتش كده ما كانش بقى الموجي. لو ماما ما عملتش كده ما بقاش حلم امين فانا عايزه ان انا خدنا درس كبير من عمتي دي <تصفيق> الفنانة التشكيلية أمنية حلمي أمين أو منة حلمي أمين زي ما بتحب إن تتناجي بالاسم ده هو مين اللي كان بيناديكي منة بابا ولا ماما؟ بابا الحقيقة هو اللي أطلق علي يا بقى يقول لي يا منونة أنا بحبك كلمة منة لإنه أمنية يعني هو طبعا هو لسماني أمنية حلمي أمين لإنه هو لي أنت جيتي لي أمنية أو كنت سنة. أول طفل لزبط لإن أو. قبلية كان فيه طفل وتوفى فلما أنا جيت له وققت أمنية فقال لي أنت الأمنية بالنسبه لي ماما آه. كتبتني اسم وراح شاله وكتبني أمنية وبعده هبة هبة الله وبعده بقى محمد وبعده مصطفى ومصطفى دي الله. كان واقف على الجبل الصفا واختر اسمه كان هيسميه صفا ماما قالت له لا خليه مصطفى, مصطفى. وبرده قال لو جيه ولد هسميه محمد <تصفيق> فهو كان ليه يعني منهج كده في الحياة يعني الاسم أنا لاحظت يعني عندكم في العائلة مش بتيجي كده هباءً لا او لا لا لا ما بتجيش كده بالصدفة كده من غير ترتيب يعني حتى الفنان الملحن محمد الموجي كانوا كل الانغام <تصفيق> الحان غنو الانغام <تصفيق> <تصفيق> الحان غنو بس غنو بعد ما كتبها غنوا كتبوها إلهام، فأنغام عشان يبقى نفس يعني إيه توناليتي يعني زي ما بيقولوا في أنا أنغام الحن إلهام اه. إلهام دلوقتي دكتورة في معهد الموسيقى عندي عمي عبد السلام أمين طبعاً أبناؤه في منهم العالمية غد عبد السلام أمين هنا في التلفزيون في قناة تانية أصلاً كان اسمها اسمه بقى؟ كان اسمها كلمات كلمات, الله. كلمات والله كلمات عبد <تصفيق> السلام أمين <تصفيق> <تصفيق> آه هو غيرها عشان كل ما يشوفه له كلمات عبد السلام عمين يعني انت خلصت درجات يبقى يعني مستحوز على الشعر والكلام درجة بنتك فسمها غادة ولكن احنا بنندهلها كلنا بكلمات فيعني في الاسماء عندكم بيتم انتقاءها بدقة لا. شديدة طبعاً. جدا طبعا كل اسم ليه مغزى مش بيتقال كده وخلاص لا وليه تاريخ <تصفيق> هل قدرتوا تجمعوا تراث الوالد إلى حد ما أغنيه مسلسلات أفلام حتى نقول في إنشاد في مسرحيات، مصرحيات حاجات كثيرة جدا أعمال كثيرة جدا فوزير جدا جدا طبعا أنا عايز أقولك أنه طبعا بابا أول فوازير اتعملت نيل كانت بابا اسمها صوره وفزورة قدرتوا تجمعوا اعمال بابا يعني تعملوا زي مكتبة مين يعني مين يعني المتولي الحكاية اللي اللي بصراحة المتولي أعمال والدي هو ابن عمتي وهو يوتيوبر ومسؤول عن شغل والدي يعني بوجه له السلام واسمه استاذ محمد المرسي بيجمع كل أعمال والدي وعامل له قناه على اليوتيوب وعلى قد بقى ما بنقدر كل ما بنلاقي حاجه هو بينزل لنا هو لغايه دلوقتي بيفاجئنا بحاجات في حاجات نادره جدا جدا جدا أول مرة أسمعها عمل حاجات وحاجات لليلة مراد وحاجات لهدى سلطان و... والكثير والكثير فأنا طبعا هو بيعمل عمل شاق حقيقة يعني وربنا سأل ولا زننا لسه بشغلين على مكتبة الإزاعة هنا بقى عايزين ندخل بقى ونطلع كل الأعمال إن شاء الله يعني بإذن الله آه لأن آه. في أعمال كثيرة جدا ممكن تكونوا مش عارفين أساسا إنها بتاعته للوالد للموسيقار حلمي أمين هي فعلا فعلا آه. في حاجات كتير وهذا لك عمل إعلانات كتير قوي كمان. طبعاً. كمان. هو بصي هو لي تاريخ بس إحنا على قد ما بنقدر بنحاول نحصل الحاجات دي أنا بقولي في حاجات بس وطبعا عن النبي بقى هي الأساس كل الشغل يعني <تصفيق> <تصفيق> عين النبي يا عين النبي يخدود الحليوة أحببي يا أحببي يرموش الحليوة يرضيك الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني ايه قصد الحليوة ايه قصد الحليوة عنابي يا النبي يا خطوط الحليوة احبابي يا احبابي يربوش الحليوة بتميلي العيون على خطو جنين ورده ونا سايم عبير لو فات الحليوة بتميل العيون على خده وتشاهد جنين ورده ونا سايم عبير لو فات الحليوة بتهل الروى منه بيتقل عليناك منه وعارف إنه أمورة وحليوة يرضيك الحليوة يسبني للنار اللي بتدوبني إيه قصد الحليوة إيه قصد الحليوة إيه أحب أعمال الوالد حلمي أمين لكي انا من عشاق الفنانه ورده يعني من الصغر كده كنت بعشق صوتها كنت احب اقعد جنبها كده واسمعها وهي بتسجل وهي بتغني اتربيت على صوتها انا بالنسبه لي يعني انا بحب غنوة صحبه فل دي بابا عملها هنا هنا عندكم في البرنامج العام فكرة برنامج اسمه حول الأسرة البيضاء أه طبعاً هو ده وقتها كان في بقى المرضى وكده فهو وعمي عبد السلام أمين الله يرحمه فكرة فيه بينهم كثير جداً لا هم كل البدايات عبد السلام أمين وحلم أمين وكل سبحانك ربي سبحانك وكل الحاجات بتاعة رمضان والحمد لله محمد عمران وكل الأعمال الدينية كانت عبد السلام أمين وحلم أمين أقولك أن هم قالوا لهم تعملون حاجة تشجع المرضى وتديهم طاقة إيجابية إيه رأيكم؟ عمي كتب صحبة فل وبابا لحنها وغاء وردة جزائرية غنتها كانت من أروع الأغاني اللي اتعاملت في الإزاعة ذكرينا بيها بقى كده نسمعها <تصفيق> معيك <تصفيق> أنا عايز أقولك أن أنا عمي عبد السلام رحمة الله عليه لما سافر باريس وهو بيتعالج وهو تعبان والدي يتصل بيه في التليفون له طبعا عايز أقولك ميت بوكاء غير طبعية يعني هقول لك منها جزء يا صحبة فل روحي خليكي في صحبتو أنا قلبي معه وروحي ورده في ظهريته يا صحبة فل روحي خلي كيف صحبتو أنا قلبي معه وروحي وردة بزهريته ده ابو بقلبه أبيض هناك في سريره لبيض حبيب ابو قلبه أبيض هناك في سريره لبيض بدعي له بالسلامة بدعي له بالسلامة وسلامة دحكتو سلامة دحكتو هي فعلا أغنية جميلة قوي ومناسبة جدا لبرنامج حول الأسرة البيضاء وكان برنامج مشهور جدا يعني الحقيقة ان تاريخ الوالد تاريخ كبير جدا وعريق جدا إيه اللي بتتمني أن أنتو كأولادو أو كأسرتو ده ليه؟ والدك الموسيقار حلمي أمين أو لعائلتك الكبيرة اللي مليئة بالفنانين الموسيقيين والأصوات الحلوة وإيه اللي بتتمني أنك تحقق بصي أنا أتمنى أن أكمل مسار الوالد في حتة معينة بقى في جزئية معينة طبعا العمل النقابي خد وقت كبير من بابا بالدرجة أن هو خلاص نسي إنه ملحن يعني قال لي كفاية بقى عطاء فني خليني أشتغل على الأعضاء والحاجة للناس المحتاجة والمرضى الجانب ده طبعا إحنا مش هنقدر نعمله وفي ناس متخصصة في الموضوع ده سيد النقيب بقى هني شكر ربنا دي وصاحب عامل اللي يقدر عليه وأكتر نيجي بقى للجانب الفني الجزء اللي أنا نفسي أعمله أو يعني كلنا بنتمنى أن أنا أفعله وأن أنا أعمل زي يعني مش متحف كوعة صغيرة كده لم فيها كل حاجة والدي يعني ما زلتم محتفظين بكل كل أشياء كل حاجة أشياء عندي كلها هم حتى طلبوها مني في مكان ما بس أنا رفضت لأن أنا عندي حاجة برضو دي مش عند حد القرآن الكريم بخط والدي آه أنا الحقيقة في ضمن القراءات كان والده والد الموسيقار حلمي أمين آه. كان بدأ هذا كتابة المشروع المصحف. كتابة المصحف بخط اليد وترك لهم يستكملوا بالزبط. هذه المسيره بالزبط. هو فعلا لما توفى جيل والدي في الحلم هو ما كانش يعرف هو عايش كان بيكتبوا جدي وجيل والدي في الحلم قال له يا حلمي انا عايزك تكمل القرآن بتاعي بخط ايدك طبعا دي مهمه شاقة جدا لان لازم يتكتب بطريقه معينه وتشكيله بابا كمل قطع جزء كبير جدا وانشغل بعد كده بقى في النقابة هو ده عندي طبعا زي يعني حاجه وصلت فين هو الحقيقة انا ما كدبش عليك محدش قدر يعمله بعد بابا بابا متوفي بقاله 11 سنة اهو الله يرحمه مش حدش قادر يكتب بطريقة دي مم. مش عارفين مم. يعني لو وريتك الخط اللي مكتوب بيه طب انتي فنانه تشكيلية. يعني تقدري بيتهيالي والله انا اتمنى ان انا اعرف احاول ارسم كده دي من ضمن الامنيات ان انا نفسي اعمل ده اكمل حلم جدي وحلم هو لسه فاضل فيه كتير تقريبا بتاع نصه <تصفيق> لأن هما كاتبينه هو بأديب بدقة شديدة جداً كل التشكيل فدي حاجة عندي دي حاجة طبعاً وأعتقد لابد من إجازته من الأظهر بعد طبعاً. الانتهاء منه طبعاً حاجة مش هينة يعني ده كلام الله يعني بابا كان يتمنى أنه هو يكمله أتمنى شغل بابا الديني كله هو بعد كده هيبقى تراث فأنا أتمنى حافظ على التراث ده وأتمنى أنه أنا نعمل يعني زي ربطة كده هو قريدي في رابطة محبي للمسكار حلمي أمين بس أنا عايز أعمل رابطة دينية مجموعة من المشايخ والمنشدين طبعا هم اللي كان بابا وقتها بقى توفوا اللي موجود موجود أتمنى الناس اللي هي عندها الموهبة يعني في الإنشاد الديني أقبلهم إن إحنا نحاول نرجع تاني شغل لوالدي الألحان الديني لإن هو عنده كم غير, غير جدا كم غير طبيعي وألحان مميزة فأنا نفسي إن أنا ألاقي منشدين يعيدوا ده ونعمل زي فرقة وحلم الفرقة على فكرة ده كان في عائلتنا كلها عائلة الموجي وهم اشتغلوا شوية على حتة ان هما يعملوا فرقة فرقة الموجي أو يعني هي عائلة الموجي كلها يبقى عاملة فرقة موسيقية انا بقى نفسي ان انا عامل بقى رابطة منشدين لالحانوال دي أتمنى ده بس يعني ريت ألاقي حد يساعدني فيه برضه إن شاء الله هي العائلة عندكم ممكن نقول ولادة مليئة آه. بالمواهب آه. فان شاء الله المصحف يكتمل تمام. بخط اليد تمام. وتظهر الموهبة اللي تستطيع إكمال هذا المصحف الكريم وبإذن الله تقدروا تجمعوا كل التراث الخاص بعائلة الموجي وبالوالد الراحل رباه بفضلك Subhanak, from the carap, from the carap, from the carap, from the carap, from the carap, from و لكم كل التوفيق وإحنا سعدة جدا بالتعرف على الخطوط المتقطعة في حياتك وفي أسرتك وفي عائلتك يعني الحقيقة عائلة ثرية جدا كل الشكر لمنا حلمي أمين أو الفنانة التشكيلية امنيه حلمي أمين شكرا جدا جدا جدا وأنا بشكرك شكر خاص عشان أنت يدتيني الفرصة والمجال أن أنا أتكلم عن شغل الوالد وأعرف المستمعين ببعض الجوانب في شخصيته كمان وهي صهرة جميلة وعدت بسرعة ما حستش بيها وبشكر المستمعين وكل سنة وانتو طيبين الأسبوع القادم مزيد من القطوط المتقاطعة مع منى غرابه شكرا لمونتاج هشام عبد السلام